الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم ه تعالى يقدم لكم ل ل ل ا ا و س على رسول هذه الأمين وعلى أ ح ا ل الشعوب و أ م م والمجتمعات ا ل ب ر ق ي والتحضر من خلال أ ن م ا ط السلوك ومن خلال م ن ظ و م ة المفاهيم والقيم و ا ل أ خ ل ا ق ونحن ك أ م ة م س ل م ة م ن ظ و م ة أ خ ل ا ق ن ا ع ا ل ي ة ا ل م ر ج ع ي ة عندنا وحي لا تجارب ما توصلت إ ل ي ه ا ل ب ش ر ي ة من خلال التجارب إلى أن هذا السلوك أن جاءنا هذا وهذا جاهزا ومعدا بتطبيقاته وبمقدماته ومعدا قويم معوج وعندنا ب كتاب ربنا ن ت ا ئ ج جل ه في و ل الذي قبلكم ا ما فيه خبر و ب ب ما ع ك م ما بعدكم وفصل ب ي ك م و ع ن ن د ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة و أ ع ظ م بها من م ر ج ع ي ة و ا ل س ن ة و ا ل س ي ر ة لا تمثل مجرد م ر ج ع ي ة ن ظ ر ي ة إ ن م ا هي حتى م ر ج ع ي ة ت ط ب ي ق ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الأكرم وضع الأطر النظرية التي أوحى الله بها إليه أوحى وضع إن إ هو ل الامه ر هذه الأطر النظرية التي ي وضع ق م ا ر س ا وجسدها حقيقة فيما ا حقيقة يعرف ب ل س ن ة ويعرف ب ا ل س ي ر ة ا ل أ م ة ا ل ل إ س ا م ي ة أ م ة تمتلك هذا التراث الضخم وهذا ا ل إ ر ث الكبير وبالتالي هي أ م ة ر ا ق ي ة ولكن من كمالات الرقي في المجتمعات لنحكم على المجتمع نحن نحكم على ا ل ش ر ي ع ة بالرقي ما في ذلك شك ولكننا م من ن أصدق ا ل قيل الله ه أصدق حديث ومن و من نحكم على المجتمعات بالرقي و ا ل أ ف ر ا د على حسب ا ل م م ا ر س ة التي يمارسونها في حياتهم م من منظومة نحن بين يدي خلق من الأخلاق الإسلامية الرفيعة خلق الأخلاق الخلق هو خلق الرفق الرفق هو ع ما كان الرفق في شيء إ ل ا زانه وما نزع الرفق من شيء إ ل ا شانه شانه يعني جعله شينا وهذه ك ل م ة في لغتنا ا ل د ا ر ج ي ة م و ج و د ة يقول ك فلان شين يعني قبيح ويطلق على الفعل شين وبالتالي كثير من الممارسات التي نراها ش ي ن ة إ ن م ا هي ل أ ن الرفق قد انتزع منها ما كان الرفق في شيء إ ل ا زانه وما نزع الرفق من شيء إ ل ا شانه الرفق و والر... ا ل ر ح م ة ا ل ر ح م ة و ا س ع ة ولكن الرفق أ خ ص اللين جانب اللين من ا ل ر ح م ة إ ن م ا هو الرفق قد تكون ا ل ر ح م ة ق س و ة في ظاهرها كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وَزَّانِ يَتْوَزَّانِ فجدوا ا ل كل واحد منهما مائه جلده ولا تاخذكم بهما ر أ ف ة في دين الله ه هذه بهذا يده يأخذ قمة إقامة قمة الرحمة بالمناسبة إقامة الحدود في الأرض قمة الرحمة رحمة、بالآخرين. الرحمة حتى بهذا المجرم الحدود الأرض بالآخرين حتى بعد ب أن ن و في ي ت على يده وينتبه. فلذه ا ل ر ح م ة التي نعتقدها نحن إ ن م ا الله عز وجل هو أ ر ح م ا ل ر ح م ي ن نحن نود أ ن نتحدث عن جزء من ا ل ر ح م ة جزء من الرحمة يسمى الرفق ح م يسمى ة ا ل ر ا لا ر ف ق ل يكون فيه ش د ة أ ب د ا لكن ا ل ر ح م ة ق د يكون فيها ش د ة ل م ص ل ح ة المرحوم لكن الرفق لا يكون في الرفق أ ب د ا ش د ة فالرفق محض اللين والترفق والرفق بالشيء هو جعله متكئ ورفيق ومعاون ومساند ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا الرفق ينبع من القلب ب إ ح س ا س نبيل وشعور جميل ي ت خ ف ق في التعامل وينعكس في السلوك فتصبح ا ل ح ي ا ة بعده و ا ح ة ظليله تسودها ا ل إ ل ف ة و ت س و د ه ا ا ل م و د ة و ا ل م ح ب ة و ا ل ر ح م ة بين الناس هذا الرفق لا شك أ ن ه من صميم ديننا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ م ر ي ن إ ل ا واختار أ ي س ر ه م ا إ ل ا واختار أ ي س ر ه م ا فبالتالي روح ا ل ش ر ي ع ة الرفق ا ل ك ل م ة التي في وسط ا ل ق ر آ ن ما هي نص ا ل ق ر آ ن د ه لو جبناه من ا ل ف ا ت ح ة إ ل ى الناس ومن الناس إ ل ى ا ل ف ا ت ح ة نص وسطه ا ل ك ل م ة التي تقع في وسط ا ل ق ر آ ن تقريبا في س و ر ة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا وليتلطف د و ق ع في نص المصحف جوهر الدين ووسط ا ل إ س ل ا م ولب ا ل ر س ا ل ة التلطف فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و ش ا و ر ه م في ا ل أ م ر ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله فبالتالي وليتلطف وسط ا ل ق ر آ ن نصف ا ل ق ر آ ن من ا ل ن ا ا س إلى ل ف ا ت ح ة أو من الفاتحة الى ف ا ت ح ة إ ل الناس نصف ا ل ق ر آ ن وليتلطف كلمة وليتلطف إذا كان الأمر كذلك وليتلطف الأمر فلماذا لا نتلطف التلطف والرفق واللين هو الأصل هو في ديننا إذا وهو ا ل أ س ا س في شرعنا بل وفي سائر الشرائع ا ل س م ا و ي ة التي جاء بها رب العباد طيب الرفق نحتاجه ف ي كل ح ي ا ت ن ا نحتاج الرفق بني ي البشر مع بعضهم بعضا وهذا مقام واسع قد تحدثنا عنه كثيرا وتكلمنا عنه مقام تحدثنا كثيرا كثيرا قد شك فيه ولا أ ن حياته صلى الله عليه وسلم حافله بهذا النوع من الرفق والتلطف العجيب المحير يتلطف في كل شيء بدءا من خدامه الذين يخدمونه معروف ا ل إ ن س ا ن بيتنهر في خدامه خ ا ص ة إ ذ ا لم ي ك و ن طوعه ولم ي ن ف ذ م ا يريد من الرغبات من ولذلك جاء في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خدامكم جعلهم الله تحت أ ي د ي ك م أ ط ع م و ه م مما تطعمون و أ ك س و ه م مما تكتسون و إ ن عجز أ ح د ك م أ ن ي أ ك ل خادمه معه فليقسم له من طعامه ه تعطه نفس الطعام يعني لا نوعا من الطعام لا الطعام أقل فبالتالي ي في الجودة وأقل في اللذة وأقل ف هذا يعني رفق ح ج ي ب النبي صلى الله عليه وسلم مارس ذلك في قول أ ن س يقول رضي الله ت عنه ا ل ى ع عن نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خدمته عشر سنين فما قال ل ي أ ف قط ولا لشيء فعلته لم ا فعلته ولا لشيء لم أ ف ع ل ه أ ل ا فعلت كذا ا هذا رفق الرفق جوهر رفق حجيب ي د ن ن نحن علينا ان نرفق في كل شيء لما تغلق الباب برفق لما تقود سيارتك برفق لما تتكلم مع ولدك وتقومه برفق لما تتعامل مع من يخطئ عليك برفق كويس؟ لما تتكلم تكلم برفق مع غيرك الرفق هو لب وجوهر هذا الدين طيب من مظاهر الرفق في ا ل إ س ل ا م رفق بني, بني آ د م رفق البشر ي ببعضهم بعضا عندنا الرفق بالحيوان وهذا سبحان الله باب يعني واسع وباب عجيب ولتعلموا ا ان الرفق بالحيوان عندنا رفق بتوازن من الرفق بالحيوان أ ن ن ا نهينا أ ن نجيع هذه الحيوانات ا ل ح ي و ا ن الذي ش ك ى إلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ان ل إ ه شكى إ ل يتخذ أنك ج العجيب ي النبي عليه ي ع ه هذا ونهى الرفق الصلاة والسلام من أن ت ذو روح غرضا ل ل ر م ي ة ل ت ع ل م ا ل ر م ا ي ة ما يجب لك حيوان فيه روح تولت عنه ا ف الرماية إذا أردت أن وهذا كلبي للحاجات الإنسانية أن فيه يمكن أن يؤكل ل الرمايه لكم و ا خلقنا أن ل عملت د عندما أنعام فهم مالكون ركوبهم فبالتالي حتى تذبح قال والجرح ذ ب يسمح ح ت وبالتالي ه أقول ا لنا أ ن نشير بشكل ب م الى ش ر إ الرفق بحيوان من الحيوانات يكثر استخدامه في عربات الكارو لعلكم عرفتموه كثيرا ما نجد معاملة سيئة وكاسية من قلب تحس أن الرحمة فيه ضعيفة ما معاملة الرحمة تجاه هذه الكائنات نجد من أن قلب الحية ونبينا صلى الله ونبينا تحس هذه يقول وفي كل كبد رطب أ ج ر طيب إ م ر أ ه من بغايا بني إ س ر ا ئ ي ل وجدت ك ل ب في الصحراء فنزحت موقها نعلها وسقت الكلب العطش في الصحراء فلقيت ربها فغفر لها و أ د خ ل ه ا ا ل ج ن ة فبالتالي مظاهر التعامل مع هذا الحيوان تجد بعض الناس يضربه ب ا ل ص ي ا ط ويمشي ي على ن ي ما ا هو ع ص ل ل الناس ك و ي س و ب ع د ه يقطع لهم المسافات ا ل ط و ي ل ة والخيله والبغاله و ا ل ح م ي ر ة لتركبوها شفت و ز ي ن ة ويخلق ما لا تعلمون وفي آية وتحمل تكونوا نرؤوف وبالتالي الأنفس آية بالغيه الرحيم لم ربكم أثقالك إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إن ربكم نرؤوف وبالتالي بعد ذلك بشق إن بعد لا يعطى من الطعام ما ينبغي ان يقيته بل انك تجد من يربطه في الشمس ومنهم من يحمله ما لا يطيق والى غير ذلك من الاشكالات ثم اذا مرض هذا الحمار او هذا الحصان فقد يقل الاعتناء به بالرغم أنه يقدم لك يعني خيرة يقدم انه يعني ويبذل لك جهده الم ي أ ت ي في ا ل س ن ة أ ن ا م ر أ ة دخلت النار في ه ر ة أ ن ه ا حبستها لا هي أ ط ع م ت ه ا ولا تركتها ت أ ك ل من خشاش ا ل أ ر ض أ ل م يكن و هذا سببا لدخول ا م ر أ ة ا ل ن النار ر د خ ت امرأة ا ل في هرة لتعلم أ ن هذا ا ل إ س ل ا م راق جدا في أ ح ك ا م ه وفي شريعته ن س أ ل الله جل وعلا أن ي و ف ق ان لما ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى وانه ن ي و ف ق لما يحبه ويرضى إ لذلك والقادر عليه ه بهذا الله تضيعه أكتفي أن ألتقيكم أستوجعكم بصحبتكم إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم عليكم سعدت سعدت في الذي بحسن ب القدر لنا قادمة لا والسلام الله ا إلى حلقة ورحمة ر و